بنت نسو راية دينو شريفة منظر فيها على طول احترمها لمشت ما هي لعوب ولا خفيفة لا رمت للي يبيع شاك سهام يا لا لا لا يا لا لا لا يا, يا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا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 لا مشت فارس تلامح حد سيفا ترهب مفوسا وسعة في ذمها وانحكتها الصوت ما تسمع حافيفة يلا هنك بس تشعر في نسمها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 التطور والرياح اللي عصيفة ما تغير في مواقفها همامها ما عليها من ذياب الوقت خيفة من ربوات بيتها تلبش الحصون اللي يحاولها منفة لو يحاول من يحاول ما هدمها ترتفع الناس جهلا ضعيفة وان بشرف الشرف ترقى قمامها واضحة للكل مستورة عفيفة من نظرها لو يبي غلاط حشمها ايه هذه سيرة البنت العفيفة قالها من شافها تمشي فهمها يا لا لا لا يا لا لا لا Ya la la la, ya la la la, ya la la, ya la la la, ya la la la, ya la la la, ya la la la la.